إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وأفن عند كتاب الزكاة وأجتمل على ستة أبواب الباب الأول في مقدمات الزكاة وفيه مسائل الأولى في تعريف الزكاة الزكاة في اللغة النماء والزيادة يقال زكى الزرع إذا نما وشرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بسروط مخصوصة لطائفة مخصوصة وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم احنا تكلمنا المرة الفاتتة عن أن الزكاة فيها إعجاز كبير جدا في ضبط المنظومة الاقتصادية وأنه هو جزء مهم جدا من الاقتصاد الإسلامي وفيها دراسات كاملة عن زكاة في جامعات خصوصاً جامعة الأزهر وجامعة أم القرى وتطبيقات المعصرة في الزكاة والإخوة لو عايزين يرجعوا لها حيلاقوها في موقع اسمه موقع الفقه الإسلامي الموقع ده بيهتم بالأمور الاقتصادية الإسلامية خصوصاً والأبحاث المعصرة خصوصاً رسائل الماجستير والدكتوراه في الأبحاث الخاصة بالاقتصاد هي فيها كل الابحاث بس الاقتصاد خصوصا يعني لان ديت امر طارئ والعالم دلوقتي في ال في امس الحاجة إلى هذه الابحاث لان العالم كله بيبحث عن منظومه اقتصادية يستطيع ان يتخلص من من من الانهيار الاقتصادي الذي حدث في هذه الايام وبعض البنوك يعني ايه بتتجه اتجاه سريع نحو يعني وضع اللوائح إسلامية خصوصا بعض البنوك الأوروبية عايزين يحولوا لوائح من اللوائح الربوية إلى اللوائح إسلامية ودي احنا قلنا سهلة وبسيطة والدراسات وفيه بنوك إسلامية قائمة منذ سنين طويلة قائمة على لوائح إسلامية وهو بس البنك إنه هو يغير بس اللوائح مش الموظفين اللي يتغيروا اللوايح لتتغير بدل ما يبقى بالربا يبقى عن طريق المربحة عن طريق التورق او عن طريق أي نوع من أنواع المسائل المعصرة المسألة الثانية حكم الزكاة ودليل ذلك الزكاة فريضة من فرائد الإسلام وركن من أركانه الخمسة وهي أهم أركانه بعد الصلاة لقوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة وقوله تعالى هذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها قال تعاوى لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن, إله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إلى اليمن أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها واتفق الصحابة على قتال مانعيها فسبت بذلك فرضية الذكاء الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع الزكاة لها معنى نفسي وهو تطهير النفس من رذائل الشح والبخل نسلم ما ينفق من ماله ويخرج جزء من الزكاة من ماله كزكاة هذا يتخلص من شهوات الدنيا وخصوصا شهوة المال والبخل أحياناً يسيطر على الإنسان فمنعه من الواجبات فالزكاة بتنقل إنسان ويسموها زكاة من تزكية النفس الزكاة بالزاي يعني التطهير والتنقية والذكاة بالذال يعني الذبح فالزكاة يعني تطهير النفس فتخيل أن الله عز وجل سمى هذه الفريضة بالزكاة مطلقاً كده يعني الطهارة المطلقة يبقى احنا عندنا في كتاب الفقه بابين في الطهارة باب في الطهارة اللي هي الوضوء والغسل والتامم وباب تاني اسمه الطهارة اللي هو الزكاة في تطهير النفس طب ليه ما الصلاة برضو بتزكي النفس والصومة ايضا يزكي النفس والحج يزكي النفس وباقية العبادات بتزكي النفس فده يحيي لك بأن الله عز وجل سمى الزكاة بكلمة الزكاة المطلقة كده عشان في معنى مخصوص فيها وهو إن أنك تستغني عن جزء من مالك لحق الفقراء معنى لو استشعره الإنسان ستذكي نفسه إن هو يخرج مال ولو قليل المال ده أنت بتطلع 25 جنيه على الألف في السنة يعني انت لو حسبتهم على 12 شهر هتطلع كل شهر على ألف جنيه كام اثنين جنيه أو أقل يعني اثنين جنيه وربع أو اثنين جنيه وبريزة في الشهر يعني حاجة صغيرة جدا ومع ذلك سمى الله عز وجل هذا ايه بالزكاة لأن الزكاة بتنق النفس وتطهرها وتخليها ليست أسيرة للشهوات جماعة الإبراليين تجد منهم لا يزكي مثلا أو لا يصلي وتلاقي جشع على المال بخيل ويقول أنا لبرالي هو في الحقيقة كلمة لبرالي دي يعني حر طب تخلص من شهوت نفسك عشان تبقى حر فعلا بلاش تبقى أسير المال تعسى عبد الدرهم تعسى عبد الدنار انت أسير للمال انت عبد للمال مانتش حر ويجي كلمك انت بقى اللي هو انت الانسان الحر اللي هو لأنت عبد للمال ولأنت عبد للشهوة ولأنت عبد للنساء ولأنت عبد الا لله فقط يجي يقولك انت ده انت موgeordت الدنيا ده انت ما يعني, يعني قيدت المرأة وقيدت نفسك بتقاليد الدين والله انا حررت نفسي بتقاليد الدين مقيدتش نفسي بتقاليد الدين تقاليد الدين تحررني من عبيد كل شيء الا الله وانت الليبراعية بتاعتك دي تجعلك عبيد لكل شيء الا الله فانه الحر بقا أنا بعبد واحد بس الله عز وجل أنت بتعبد المال مرة النساء مرة ولذلك تلاقي في الإعلام أول ما ييجي أي واحد سلفي يقعد إيه رأيكم في الميهات البكيني يعني هي دية اللي نقص مصر عشان الميهات البكيني اللي تتشال يعني خلاص نساء مصر كلهم ماشيين في الشارع بالميهات البكيني عشان خطر أسأله قضية قومية كبيرة طبعا رجل إعلامي تافه ساب مية المجال اللي الناس بتشربها ساب الهدوم المقطع اللي الناس بتشربها بتش... بت... بتلبسها ساب العي... رغيف العيش اللي الناس مش... مش لقياها ساب التعليم الفاسد البايز مناهج التعليم الخربانة اللي اتمنعت في الدنيا كلها لمصر ساب المرتبات الضعيفة جدا ساب كل ده وقال مشكلة مصر الكبيرة ان النساء ماشيين بالبكيني و... و... وخايفين إن حد... ده 80% من نساء مصر محجبات يعني عيب على الإعلام أنه هو يفعل ذلك ولكن في النهاية هو بيسأل عن مصلحته الشخصية يتص... كيف يتصور أنه هو ما يروحش البحر وما يشوفش نساء ببكين هو مصلحته شخصية عبد للنساء عبد للمال هتعمل قيف البنوك ليه؟ عشان خاطر معه فلوس في بنك وبيتدر عليه أرباح بالربة ومش عايز يخسرهم فأصبح عبد فاحنا في الحقيقة عايزين نحرر الناس من عبودية المال من عبودية النساء من عبودية الشهوة من عبودية التبعية الغره ويبقوا أحرار وعبيد لله فقط وده عزة في الدنيا فالله عز وجل سمى الزكاة بالزكاة المطلقة كده لأنها طهارة للنفس وهي دي بقى اللي برالية اللي احنا ننادي بيها اللي هي الحقيقية اللي الإسلام طهر النفس من جميع العبوديات اللي الله عز وجل حكم من أنكر الزكاة من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها وكان ممن يجهل مثله ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة على الأمصار عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور وإن كان منك منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة ويستتاب ثلاثا فإن عن ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على من هذا حاله فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره وكفره بهما دي, دي قعد عامة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة حينقسم نوعين النوع الأولاني مثله يجهل ذلك فده معذور مثله يجهل ذلك يعني ايه يعني واحد أسلم دلوقتي حالا أو أسلم منذ فترة ولم يختلط بالمسلمين وجينا نقول له عليك زكاة يقول لا الزكاة دي مش وجبة أنا ما شفتهاش ما حدش قال لي عليها خلاص ده معذور ليه لأنه معذور بجهله الجهل بتاعه اللي هو عدم معرفته بالأحكام عذره طيب الحال التاني الحال التاني إنه هو يكون نشأ في بادية الإسلام ونشأ بين المسلمين وطرعرع وييجي بقى يطلع في وسائل الإعلامي يقول لك أنا مش لاقي, مش لاقي على الزكاة دليل على وجوبها طب وانت بتقراش المصحف ده كافر خارج من الملة مرتد لإنه أنكر شيء من الدين بالضرورة ما فيش حد العائل الصغير يبقى عارف إنه في زكاة بني الإسلام على خمس ديئة بتدرس العائل الصغيرة وهي في الحضانة وهو في الحضانة عنده ثلاث سنين ونصف أو أربع سنين بيبقى حفظ الحديث ده مسألة الرابعة حكم مانعها بخلا يبقى حكم مانعها جحودا كافر لو كان مثله يعلم ذلك مع بجهله جهله إن كان مثله لا يعلم ذلك دي على حسب الأحوال وحكم مانعها بخلا فهو فاعل لكبيرة من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام لأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لو هو هنا بيقول فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع من لي قاتلوا الإمام طيب لو تمالأ أهل قرية على منع الزكاة يقاتلهم الإمام لأنه تشعير من شعار الإسلام لابد أن يؤدها الناس لو تمالأ الناس طب لو واحد مش عايز يتفح من عنده يجبره الإمام يأخذ شطر ماله معها تعزير وقوله صلى الله عليه وسلم أمرته فلذلك احنا لما حنعمل آه حنعمل آه وزارة للزكاة حيبقى معها مع هذه الوزارة سلطة قضائية ماشي بإن اللي منع الزكاة يتقبض عليه ويأخذ ماله هيتحول بقى جهة الأموال وتحصر ماله وناخذ نصف ماله على قول من أقوال أهل العلم أو يعذر الإمام بما يرى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وقوله أبي بكر لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها العناق اللي هو إيه اللي هي الشاه الصغيرة عندها ستة أشهر اسمها عناق فأبو بكر الصديق المرتدين اللي كان بيقاتلهم دول عملوا إيه قالوا أن الزكاة سقطت بموت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها أمر النبي أن يأخذ من الناس الزكاة طيب بعد موت النبي خلاص ما فيش حد حيأخذ الزكاة شبها برضو ولكنها شبها ضعيفة لماذا؟ لأنه معلوم ان آيات الزكاة مأمور بها في القرآن في أكثر من موضع مش الموضع لا فقط وهم لا يريدون أن يؤدوا الزكاة فقاتلهم أبو بكر وسمهم حروب الردة قاتلهم ابو بكر الصديق حتى ياخذ منهم الزكاه معنى كده ان اللي منجحد وجوب الزكاه فهو مرتد أو من منعها وتمال القوم على منعها فيجوز للامام ان يقاتلهم والعناق الانثى من المعز من ولد من ولد المعز ما لم تستكمل سنة وكان معه في رايه الخلفاء الثلاثه وسائر الصحابه فكان ذلك اجماعا منهم على قتال مانع الزكاه ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص في حديث آخر في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا أو شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقائه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا قول الله عز وجل ولا, يحسب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فده عذاب له يوم القيامة مخصوص من منع الزكاة ماله هذا سيصور له بشجاع أقرع ثعبان ويطوق هذا الرجل في النار ويعذبه في النار وفيه آيات كثيرة عن الترهيب من ترك الزكاه هو يذكر بعضها هنقراها يعني المساله الخامسه في الاموال التي تجب في الزكاه فيها الزكاه تجب الزكاه في خمسه اجناس من الأموال وهي ده بقى اللي فات مقدمة. من اول هنا بقى يبدا يقسم لك الاموال التي تجب فيها الزكاه في ناس عندها اموال مش هتاجي فيها الزكاه وناس عندها أموال تجب فيها الزكاه والقاعدة في ذلك أن الله عز وجل جعل الزكاه في الأموال التي في حقها النمو تستحق النمو زي الذهب والفضة والمال ودي حكمة اقتصادية كبيرة جدا لو أنا عندي فلوس وشايلها في البيت السوء نفسه اقتصاديا حينهار ولا يرتفع حينهار لدينا شايل فلوسي وانت شايل فلوسك طب البضاعة دي نشتريها منين هنضطر ان احنا نشتريها بأسعار غالية عشان نبيحها الناس بسعر غالي فيبقى كده ممكن الطبقة الفقيرة تطحن مش هتلاقي أكلتها كلها طيب لو أنا معي فلوس وأنا واجب عليها زكاة وتأكلها الصدقة يعني كل سنة بطلع زكاة فبالنزلها السوق عشان تعمل عشان تعوض لي اللي أنا هتطلعه من الزكاة فلما تنزل السوق تعمل هتشير بضاعة والبضاعة هتبقى كثيرة في السوق ومدام كثيرة يبقى السعر حينزل يبقى الفقير يستطيع أن يتعامل فيها فهي مواساة للفقير ولها حكمة في انتعاش السوق الاقتصادي انما الربا في مقابل الزكاة الربا ده معناه إيه أنا عندي فلوس مش هنزلها بقى في السوق ده واحد غني او واحد استثماري حياخدها ممكن يروح يعمل بها قرية سيحية طب القرية زي أكثر القروض طب القرية السيحية دي من اللي حيستفد منها الأغنياء فقط الفقير طب حيعمل بها مشروع نادرة ما يعمل بها مشروع لو عمل بها مشروع الربا ما يمحقه لان هي بينهار ايضا الاقتصاد في الربا لان المنتفع واحد بس مش الفقراء كلهم منتفعون انما ان الزكاه هينزل هتنزل في السوق هاخد الربح هديه لفقير يبقى انا الفقير انتفع بحاجتين خد الزكاه والسعر قل انما الربا الفقير ما بينتفعش خالص لا ده وده والمانيا مثلا كان فيها بنوك ربويه دلوقتي واحد كان رئيس مجلس إدارة بنك ربوي وطلع على المعاشة يعني وعمل بحث اقتصادي على تطوير البنوك في ألمانيا والحل الوحيد هو التحول من صورة بنوك رباوية إلى بنوك إسلامية ودلوقتي بيعمل دراسات على البنوك الإسلامية إيه هي المرابحة؟ المرابحة ديت عبارة عن صورة من صور البيع والشراء بيشتري سلعة كاش ويباحها بالتقصيد فكده المرابحة ديت غير الربا الربا أنا بدي له فلوس بس انما لما نشتري سلعة يبقى أنا كده استفدت من الرجل, الرجل اللي بيع لي استفاد والسلعة لما أنا اشتريتها هو الرجل اشتريها مني بالتقصيد هو استفاد القصد غير كده ان الفلوس اللي كاش اللي اندفعت كاش ديت هو صاحبها اللي هو صاحب العربية خاد الفلوس دي وراح اشتري بيها عربية تانية فأصبح سعر العربية متداول فممكن ترخص إنما الربا أنا بديله فلوس بس يبقى مين المنتفع اللي خاد الربا فقط فيش سلعة دارت فده نوع من أنواع تحريك السوء واحد بيسأل عن حقي المرأة إن شاء الله هيجي. ما الإخوة ما تستعجلش في الإسئلة بدلا ما أقوله دلوقتي وبعدنا أقوله تاني نقوله مرة واحدة الأموال التي تتيج فيها الزكاة الأول بهيمة الأنعام وهي الابل والبقر والغنم لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ده حديث في بهيمة الأنعام واحد عنده إبل أو بقر أو غنم ودي لها شروط سنأتي عليها إن شاء الله عندما تمر بنا النوع الثاني من الزكاة النقدان يعني الذهب والفضة ويقاص عليهم المال المال الذي بأيدينا قرار المجمع الفقهي على أن الأموال التي بأيدينا تعامل معاملة الذهب والفضة وتقاص على نصاب أصغرهما أو أحظهما للفقراء فنصاب الذهب غير نصاب الفضة كان قديما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نصاب الذهب 20 مثقال ونصاب الفضة 200 مثقال 200 درهم 20 مثقال الفقاء حسبوهم طلعت 85 جرام 85 جرام عيار 24 أو 97 جرام عيار 21 أو 113 جرام عيار 18 ديت الأنصبة الذهب أنصبة الفضة خمسمية خمسة وتسعين جرام فضة عيار تسعة يعني تسعة وتسعين أربعة يعني خلاص فاحنا لما نيجي نقس الدهب لما نقس نصاب المال هنقسه على الدهب ولا الفضة طب حيحسب انت كده خمسة جرام عيار اربعة ده يعني حوالي تقريبا يعني ايه فوق تلاتين جنيه طيب احسب عيار عيار النصاب الفضة 595 جرام دلوقتي جرام الفضة ب6 جنيه و15 قرش في 595 يعني حوالي 3600 حوالي 3660 جنيه ده النصاب أنهل أحظ للفقراء بقى 30 ألف جنيه ولا 3600 جنيه 3600 جنيه يعني اللي معاه 4000 جنيه هيقدي زكاة إنما اللي معاه ده، اللي معاه 29 جنيه مش هيؤدي زكاته، طب مين معاه 29 جنيه؟ فضلين معاه زيادة عن مصاريفه لمدة سنة كاملة، مفيش، أو ممكن يبقى واحد، إنما اللي معاه 3660 جنيه، كتير ممكن يزيده عن, عن مصاريفه لمدة سنة كاملة،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 فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. عذاب عظيم لمن أمسك هذه الأموال ولم يؤدي زكتها طيب النصاب ان شاء الله حييجي وفصل ليه خمسمائة خمسة وتسعين وليه خمسة جرام يعني ليه الفقائش معنى الحاجات دي بالضبط فلما تيجي وقتها بقولها النوع الثالث من الزكاة عروض التجارة من اسمها كده عروض تجارة العروض يعني بضاعة كلمة عروض يعني بضاعة كأنها بضاعة التجارة البضاعة البضاعة ده معنى تجاري أخص من البيع والشراء مفهوم؟ يعني اللي عنده بضاعة غير اللي عنده حاجة عايز يبيحها صح؟ يعني مثلا واحد عنده مكتبة كتب الكتب اللي على الرف دي بضاعة ولا كتب شريحة عشان يقراها بضاعة ما يهموش ايه الكتاب اللي على الرف انما يهمو حيربح فيه كام يبقى عروض التجارة يا بضاعة مقصودها للربح طيب واحد عنده مكتبة وبعدين حاب يبيعها دي عروض تجارة لا ده بيع بفرق بين التجارة والبيع التجارة من معناها كده مقصود بالبيع ده الربح انما البيع مقصود منه أن يبيعه رغبة عنها واحد مش عايزها وعايز يبيعها عنده كتب وعايز يبيعها مش مقصود الربح زي ما حجيبها ياخد وأحيانا الواحد يقول طيب أنا مش هبيعها النهاردة أن أبيعها السنة الجاية تكون غليت دي برضو مش تجارة ده رغبة عنها التجارة معناها عايز يحافظ على رأس المال عشان الربح يعني بيع الكتاب وبعدين يشوف الكتاب ده حيربح فيه قد إيه وياخد رأس المال يشتري بكتاب تاني عشان يربح فيه. دي اسمها تجارة يبقى في فارع واضح بين عروض التجارة والبيع عشان كده هو بيعرفه بيقول هو كل ما أعد للبيع والشراء لاجل الربح بقوله صلى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم فقد ذكر عامة أهل أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة النوع الرابع الحبوب والثمار يبقى النوع الأول الإبل وبهيمة الأنعام والنوع الثاني المال النقدين النوع الثالث عروض التجارة النوع الرابع الحبوب والثمار الحبوب هو كله حب مدخر مقتات يبقى دول الشروط بتاعت الحبوب حب مدخر مقتات مقتات يعني يعيش عليه الناس من شعير وقمح وغيرهما والثمار هو التمر والزبيب لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر العثري هو له جزور طويلة في الأرض بتاخد من الأرض ما بتترواش وفيما سقي بالنطح نصف العشر نطح زي السواقي والإبل وغير ذلك النوع الخامس المعادن والركاز والمعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك اللي هو واحد بيحفر أرض وجد فيها معدن معدن ذهب او معدن فضة معدن ده اللي هو تراب تراب زي مثلا في 2009 اكتشفوا في مصر في الصحراء الغربية جبلين ذهب والمفروض الجبالين دولت هنعمل منجم ويبقى فيه شركة هتاخد المشروع ده وتطلع التراب ده دهب وتبقى مصر من أولى دول العالمة التي تصدر الدهب حد اسمها حاجة عن الموضوع ده؟ ما حد, حد سمع؟ أكيد بعوم الله مستعى فده ده منه نعم فالريد التجارة حنجلها تاني يعني هي تيجي تاني فده المقصود يعني واحد ذهب أو فضة أو غير ذلك الركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية دفائن الجاهلية يعني في الجاهلية دفنوه مش في الإسلام يعني من أول سنة واحد هجرية من أول واحد هجرية ده إيه ده تبع الإسلام فقبل ذلك نعم وقبل 13 سنه بس مش ما مفيش حاجه خاصه بالمسلمين فيها يعني سنة عند الدوله الاسلاميه يعني. قبل ذلك فهو دفن الجاهليه طيب الاثار الفرعونيه دي دفن جاهلي لان الفراعنه كانوا في الجاهليه ولا كانوا في الاسلام كانوا في الجاهليه طبعا فكانوا كفار ولا كانوا مسلمين ده اللي ناقص الفرق لايه إنما يشبه باب من أبواب الفقه إيه اللي يشبهه؟ بيع الأصنم صح؟ الركاز دي أحكامه دي أنا باخد أحكامها منه في بعض الناس بقى تلونت يعني هو بقى هو صورة إسلامية ولكن مش عزة على العلمانيين فيقول لك لأ الأحكام دي كلها تتلاشأ في مقابل الحضارة الإنسانية العظيمة دي أنا لقيت صنم لتوت عنخمون أنت من تشعر في توت عنخمون دي يطلع إيه؟ ده خد بالك حكم مصر وعنده 16 سنة. ومات ده, ده ليه قصة يعني ما ده عظيم جدا ويبدأ يفخم لك في توت عن خامون ده كأنه هو ده اللي إيه جابت ديب بالنيله مع إنه توت عن خامون ده لما اكتشفوا مقبرته قعدوا خمس سنين وصرفوا ملايين عشان يعرفوا هو مات من إيه طلع إنه هو كان شاز جنسيا ومات عظمه كان متكسر قاله ده مات بالكساح فيعني طب أنا طركت الإسلام وأعدت أدور في صنم لتوت عن خامون وأنا أشوف ده أقدره طب فرضنا يا عمي طلع أخذ بالك أنه كان بيعبد لأن القدماء المصرين كانوا بيعبدوا الملوك وفي النهاية أنا بعبد إيه بـ بـ بـ بشوف واحد معبود معبود كانوا بيعبد يقول لك طب ما هالمصرين هيعبدوه دلوقتي طب إيه اللي بيعملوه دلوقتي ده جعلوا الفرعونية مكان الإسلام هو دي مش عبادة مش القومية الفرعونية ديت بقيت بديل عن الإسلام بقتيك أنت تقول له ده مسلم وده ناصراني يقول لك لا انا أعترض على هذا التفريق ده مصري وده مش مصري ده فرعوني وده مش فرعوني بقى تبديل عن المسميات الإسلامية رب أن الله عز وجل إيه؟ فرق بين المسلم والكافر ما فرقش بين من المصري والسعودي والليبي ولا, ولا غيره كلنا مسلمين وكان في عصر من العصور كانت الدولة الإسلامية دي ما فرقش من مصري والليبي غير بس الأماكن كلها دي كلها كانت بلد واحدة من العرق للمغرب دي بلد واحدة ف... فالداء دي أحكام الركاز وقال الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قال الإمام القرطبي في تفسيره يعني النبات والمعادن والركاز لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس الخمس يعني 20% من مال الركاز وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن طبعاً أيام الركاز كان الشرطة هي اللي بيتبيع الحاجات دي يعني كانت بتمنع الناس عشان دي حضارة إنسانية وتجد الأعلام كله متواطئ على هذه الصورة ولما الشرطة يمسكوها بيبيعها لحسابهم يعني دلوقتي المتواطئ في قضية بيع الأثار نفسهم هيئة الأثار نفسها بتواطئ مع الشرطة وزباط الشرطة فيعني في كأنه يقول لك هي محرمة عليك عشان يخدها لنفسه يبيعها هي قضية يعني لا هي تقدس آثار ولا تقدس حضارة ولا غير ذلك انما هي انتفاع زي ما تقولك عبد للمال بيبيع كل حاجة عشان المال يبقى مش هيبيع الحضارة ده بيبيع دينه عشان المال يبقى مش هيبيع الآثار الإسلامية الفرعونية يعني مثلا في كان في قضية منذ سنة كده في بريطانيا ان بعض المحامين في بريطانيا حابوا يرجعوا الآثار 20 ألف قطعة آثار في بريطانيا المفروض ترجع للمتاحف المصري وبازلوا مجهود كبير جدا في رجوحها وفعلا وفقت لإدارة الأثار في بريطانيا أنها ترجحها واللي هنا في بصر رفضوا طبعًا, دي طبعا لو رجعت هترجع بأرقام وختم ما ينفعش تتباع إنما هناك أحسن لهم يعني يعرفوا يتفاهموا فيها أكثر المسألة السادسة في الحكمة من إجاب الزكاة وعلى من تجب الحكمة في إجاب الزكاة سرعة الزكاة لحكم سامية وأهداف النبيلة لا تحصى كثرة منها تطهير المال وتنميته وإحلال البركة فيه وذهاب شره ووباءه ووقايته من الآثات والفساد يبقى ده حكمة من حكم الزكاة تطهير المال نفسه المال نفسه ربنا يجعل فيه البركة لأن أحيانا المال يأتي وفيه شبهات أنت لا تعلمها أنت لا تعلمها لأنه ممكن تكون مال مخصوب مال مسروق منتش عارف جالك منين ممكن يكون مال واحد بيتاجر وحاجة بعد غلط كانت بعشرة جنيه بعد بمية جنيه دخل في مالك اموال انت منتش عارفها فتكون زكاة وتطهير لهذا المال ونماء له نماء له يعني ما نقص مال من صدقة المال ما بينقص ده بينمو وزيد طيب سؤال, سؤال آخر لو الشرطة منعت أو الحكومة أو ولي الأمر منع بيع الأثار بيع, بيع الأثار منعه السؤال المهم اللي لازم لإجابة هل يحق لولي الأمر أن يمنع يحرم ما أحله الله أو يحل ما حرمه الله ما ينفعش ما ينفعش أجل أن أقول مثلا في يوم من الأيام يا أخواننا ممنوع الصلاة ممنوع الحج زي بعض الحكومة اللي سعودية بتمنع الحكة عن بعض الناس طيب ينفعش أنا أقولك بقى الأثر ديت أنا هغير حكمها بدل من أنت تاخدها واتطلع 20% لا أنت تدهاني خالص وما طلعش حاك مش جيتها غير حكم لا يحق لولي الأمر أن يغير أحكام الله عايز يحط القوانين بعيد عن القوانين اللي ربنا حطها ماشي ما ينفعش يجي غيرها وتقييد المباح ده مش مباح عشان يقيده تقييد المباح لولي الأمر ده مش مباح دي ما زكاة ينفع ليه للأمر يقول لا أنا بدل ما اطلع زكاة 2.5% هتطلعها 10% طلع قانون كده قال بدل ما الناس طلع 2.5% هتطلعها 10% هل يحق ليه أنا ويفعل ذلك ويقولك ده من تقييد المباح لا كذلك يجي في الركاز ويقولك بدل ما اطلع 20% ما اطلعش حاجة خالص اطلع 100% مش هو ده معناها بدل ما اطلع خمسها هتطلعها كلها ليه؟ لمين ليه؟ لزباط الشرطة ليه عشان ينتفع الناس؟ لا عشان ياخدوها يحطوه في متحف طب متحف ده ليه؟ عشان السواحي اللي بره ييجم يتفرجوا عليها ويدفعوا لي فلوس طب والفلوس دي تخش فين؟ في بدل ما ترجع للفقراء مصلحة الأثار والسياحة تاخدها عشان تنفقها على أشياء أخرى لا ينتفع بها الفقير لأن طبعا الأثار والسياحة ما لك طب ما هو برضو ناس فقراء بينتفعوا بهذه السياحة هنقول لهم مش هنمنع السياحة إنما إحنا نقنن بعض الأمور الضارة من السياحة. كل حاجة لها منافع ومضار. مش الخمرة لها منافع ومضار. فكذلك السياحة لها منافع ومضار. ناخذ منافع ونترك مضارها. إيه اللي ينتفع بالبلد لما يخش الإيدزي في مصر؟ هو يعني الإيدزي مش جالنا من السياحة الجنسية؟ طب إيه ضر البلد من إيه إن نمنع السياحة الجنسية؟ هتخليها سياحة استشفاء؟ سياحة تعليمية؟ أمور من أنواع السياحة الن الدعوسة اللي فيه عملت قانون عملت برنامج للسياحة بهذا البرنامج خلاصه ان هو يدخل مليون وثمانمائة الف سائح سنويا ويرتقي بتمن أضعاف السياحة الموجودة دلوقتي بدون سياحة جنسية سياحة جنسية شوح شرم الشيخ لو تهدي يقرأ فيخش شرم الشيخ من القذرة اللي فيها طيب هذه السياحة اللي هم عايزينها فالإعلام بيتكلم عن نوع من السياحة هتعملوا في السياحة يعني الجنسية محدش يتخيل وبعدين يجي يا عم على الناس يقول لك طب ما مصر يعني مثلا المليونيه بتاعه السياحه رزقنا حد حد هو حد هيمنع السياحه حد هيمنع البنوك ما حدش قال ان هو هيمنع احنا هنعمل برامج للتطوير هذه المؤسسات كل حاجة في الدنيا عايزه تتطور من ضمن هذه المؤسسات عايزه تتطور من ضمن التطوير بقى اننا نقيها من المدار المدار اللي هو السريع على اتنين ان هي ضررة، ضره فيها المنافع اللي تفيد البلد لا تجارة العمر رضينا خليها مرتين عشان مش في نفس الموضوع العين بس هي جائسة تطهير المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله التالت مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين في كان في برنامج لوضع الزكاة مؤسسة يعني لو في موضع الزكاة ممكن وبيعملوا ازاي بيجي عند فقير من الفقراء ويجمعوا له من الزكوات ده 20 ألف جنيه ويدو له يفتح محل دكان والفقير ده في خلال سنة السنة الجاية حيبقى ممن يؤدي الزكاة وليس ممن يأخذ الزكاة ده مشروع ده مشروع يعني في ملايين بتبقى الزكاة فمؤسسة للزكاة هتجمع أموال الزكاة وتنفقها بطريق بطريقة إرشادية ترشيدية مثلا رجل معاق ده مش حينفع يشتغل فيعطى له مرتب شهري رجل قوي بيتفتح له دكان على مهنة هو يحسنها فاتبصت لقى الفقراء بعد سنة واثنين وثلاثة وعشرة أصبحوا أغنياء بدل ما كان فقير بيتكفى في الناس لا ده بقى عنده دكان وبيصرف منه وممكن يبقى همته عالية الدكان ده يبقى شركة كبيرة أو غير ذلك بدل ما كان فقير بقى أصبح غني والعشرين ألف جنيه دول مش سلف زي ما حيروح يجيبهم البنك قرض بربة ويقعد يدي النفسه بكده لا دول ملكه حياخدهم من غير, من غير ما يؤدي, زكاة يؤدي شيء منهم لأنه دول ملكه حقه فدي كانت موسال الفقير وسد حاجته وممكن يصل إلى مرحلة الغنى الحالة الرابعة تحقيق التكافل والمحبة بين أفراد المجتمع فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمة الغني وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن لأن السرقات الفقير أحيانا بيسرق لأنه ما كانش حرامي في الأول ده تعلم السرقة من الحقد يجد ناس أغنياء وهو فقير مش لائي فيبدأ تراوده نفسه على السرقة بعد كده يعتاد السرقة لأنه في قلبه أن هذا الغني ما مش حقدر أصله إلا بهذه هذا الغني حرامي يبقى أنا لازم أبحرامي عشان أبقى غني وهكذا إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره أنها تدل على صدق إيمان المزكي لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان من الصدق برهان انت عارف البرهان اللي هو ايه البرهان ده يعني الدليل جاي من نور الشمس انت عارف الصلاة نور والصبر ضياء لا الصلاة ضياء الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان النور والضياء والبرهان التلاتة بمعنى واحد بس الفرق ايه بقى النور زي نور القمر ضوء بلا حرارة الصبر ضياء زي ضوء الشمس ضوء بحرارة فالفرق بين الصلاة والصدقة هو ان الصلاة ليس فيها تعب ومشقة إنما الصيام فيه مشقة كنور الشمس واحد قاعد في نور الأمر ده لو قاعد عشر ساعات حيأي طب واحد قاعد في ضوء الشمس حيؤذى حي بحرارة الشمس طيب والصدقة برهان البرهان ده لما تلاقي سحابة سحابة تمنع ضوء الشمس وتبص تلاقي السحابة ديها فيها حتة فاضية مش بتلاقي نور نازل تلاقي ش... برهان ده بيسموه برهان نازل كده البرهان ده دليل على ايه على وجود الشمس فالصدقة برهان معناها برهان على صدق صاحبه نور خرجنا من قلبه يدل على أن في قلبه صدق فده معنى الصدقة إنها تدل على صدقة أو صدق المتصدق صدق الإيمان يعني أنها سبب لرضى الرب ونزول الخيرات وتكفير الذنوب والخطايا وغيرها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 ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه فريضة فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح الثاني الحرية فلا, يجب فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب لأن العبد لا يملك شيئا والمكاتب ملكه ضعيف المكاتب دل هو إيه عبد أراد سيده أن يحرره بس بمال فالعبد حيشتري نفسه من سيده يعني مثلا العبد يقولي سيده إيه أنا عايز أشتري نفسي طب شوف أنت نفسك بكام بعشر تلاف جنيه طيب حتقدي للعشر تلاف جنيه في كل سنة ألف جنيه فيروح بقى المكتب ده يروح يشتغل يعمل أي عمل ويحوش ألف جنيه في السنة ويدهم له ويجي بعد عشر سنين يبقى حر ده بيسمونه مكاتب. في خلال العشر سنين ده هو عبد ولا, ولا حر؟ عبد. صح؟ لأنه لو عجز هيرجع بماله كله لسيده. لأنه ده شرطه النقد هذا الشرط. فالمكاتب ملكه ضعيف. لأنه ما هوش مستقر. ملكه غير مستقر. لأنه ممكن في يوم الأيام يفقد هذا الملك كله. وأن العبد وما في يده ملك لسيده فتجب زكاته عليه. الشرط الثالث ملك النصاب ملكا تاما مستقرا يملك النصاب ويكون ملك تام ويكون ملك مستقر ثلاث شروط وكونه فاضل عن الحاجة الضرورية التي لا غنى للمرء عنها ومعنى كونه مستقر أي ليس بعرضة للتلف فإن كان عرض للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه بيقول وكونه فضلنا الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فواجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر, الغنى المعتبر لقوله تعالى ليس في مدون خمسة أو سق صدقة وليس فيما دون الخمس ذود صدقة ذود هو الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة الأوقية 40 درهم خمس أواقع يعني 200 درهم النصاب وبيختلف في اختلاف الأموال يعني نصاب الذهب والفضة بخلاف نصاب القبل بخلاف نصاب عروض التجارة بخلاف نصاب كل حاجة لها نصابها والنصاب بيرجع فيها الأحظ للفقراء زي ما قلنا يا ذهب يا فضة المال اللي في إيدينا يرجع للذهب والفضة طيب هو في حكم الذهب هنحدد بقى إيه؟ إيه نصاب الذهب والفضة إيه. الشرط الرابع حولا كاملا او حولان الحول الحول اللي هو السنة القمرية 354 يوم السنة القمرية مش الشمسية في ناس بتؤدي زكاتها على السنة الشمسية ده خطأ ده بيجعله خطأ كل يوم بيتأخر عن الزكاة 11 يوم. كل سنة بيتأخر عن الزكاة 11 يوم يعني مثلا لو إني زكاته في شهر عشرة كمان ثلاث سنين حيكون ما شهر كمان ست سنين حيكون ما شهرين كل ثلاث سنين بيأخرها شهر فده عاجة خطيرة لازم مثلا يزبط زكاته الحول بتاعه على الحول الهجري يشوف حول الهجري مش فاكره, مش فاكره يشوف الحول بتاعه الميلادي أول ما بدأ كان سنة كام ويشوف الهجري بتاعه كام ويمشي عليه في دلوقتي برامج في الكمبيوتر بيجيب لك اليوم الهجري واليوم الميلادي فيخش يشوف مثلا أنا في سنة 2005 امتلكت هذا المال في شهر عشرة 2005 هيعرف شهر عشرة 2005 ده كان يوم إيه هجري ويبقى ده هو ده الحول بتاعه يحفظه ويفضل ماشي عليه طول عمر يكتبه في ورقة يكتبه على الموبايل يعمله رسالة تذكير زي بتاعة عياد الميلاد اللي الناس بتعملها ورسالة تذكير دي أولى من رسالة تذكير بت يعمل رسالة التسكير بأن الحول بتاعه بس مش يوم الحول يعملها يعملها بلاها على الأقل بأسبوع عشان يعرف يطلعوا بس فيه ناس بتيجي في يوم الحول ويقولك أنا عايز أطلع الفلوس ومعايش فلوس سيلة طب أنت أخرت نفسك ليه أنت آخر معاد ليك هو آخر يوم في الحول آه كل الشرع كله بالسنة القمرية بالسنة الهجرية لا الميلادية ديت ما, مش ما لهاش مدخل شرع يعني مدخل الشرع كله في الهجري وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول السنة القمرية 354 يوم السنة الشمسية 365 يوم يعني فرق 11 يوم يعني كل 3 سنين بيبقى 33 يوم فرق ولذلك تلاقي رمضان بيبقى بدري كل ثلاث سنين بيتأخر شهر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا شرط خاص بباهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول يبقى الحول ده مش كل الشروط مش كل الأموال في ثلاث أموال فقط الزروع وقاته حقه يوم حصاده ده يؤدي الزكاة والمعادن والركاز يوم أن يخرج من الأرض والركاز يوم ما يلاقيها يطلع 20% القول تعالى وآت حقه ومحصاده ولأن المعادن والركاز مال مستفاد في الأرض فلا يعتبر في وجوب زكاته حول كالزروع والثمار مسألة السابعة في أقسامها الزكاة قسمان زكاة الأموال وهي التي تتعلق بالمال وزكاة الأبدان وهي التي تتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر زكاة الفطر دي مش زكاة مال دي زكاة على كل شخص حتى اللي لسه مولود لو أن الجنين ولد قبل المغرب بساعة عليه زكاة فطر معينه ما يمتلكش مال إنما هي زكاة مقصود بيها مؤسسات الفقراء في هذا اليوم طب الجنين في بطن أمه فيه زكاة على الراجح على الراجح هو يستحب فيه زكاة مش واجب المسألة الثامنة زكاة الدين الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة في سنة قبضه وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده الزكاة الدين الدين على ينقسم إلى قسمين دين على معسر ودين على مليء الدين اللي على معسر يعني أنت لو صاحب الزكاة إدى الواحد دين والواحد ده كان فقير جدا والرجل ده مش متوقع نوع يجيب هو مدهم له وجابه وجابه وجابه وجابه وجابه وجابه وجابه أو له هو غني وراجل أعصر هل هذا في زكاة؟ ده فيه اختلاف من أهل العلم كبير هو هنا رجح أنه لما يقبضه يؤديه لسنة واحدة والراجح أنه ليس فيه أهل على الدين الزكاة تقول لي نوعين دين على مليء وعلى غير مليء أو معصر على غير مليء او معصر ديت فيها إيه؟ ما فيها زكاة إنما على المليء فيها زكاه لما مضى من الأعوام وهو مخير بين الأداء كل عام أو تأخيره حتى يقبضه يعني واحد عنده مال عنده واحد 11 سنين عنده هو ما ما قدش لما يخبطوا بعد 10 سنين هيؤدي 25% من المال اللي هو 2.5 في في واحد انت بتقول ايه يعني هو هو كام المال بتاعه لو الذيل ده موجود معانا اه لو ان الدين الدين اللي عليه ينقص مش اللي ليه اللي عليه الحالة اللي احنا فيها دي لو واحد معهوش حاجة خالص معهوش فلوس خالص وكل فلوسه دين عندي مليء ده عليه زكاة ولا لأ عليه ده من ماله ده يمتلكه انما السؤال انت بتقوله بقى اللي هو دين الذي ينقص النصاب معناه ايه انا عندي عشر جنيه ماشي احنا قلنا النصاب كام تلات جنيه طيب أنا معي 10.000 جنيه وعلي منهم فلوس يعني أنا فاتح دكان والبضاعة بتاعتها 10.000 جنيه علي منهم 7.000 جنيه ديون لشكات لناس وبضايع وما عادته. هل علي زكاة؟ لا ليه؟ لأن الدين ينقص النصاب أنا لما بحس بالزكاة بحس بالمال الليلية بدون ديون ملك تام مستقر بدون ديون إنما التجارة اللي أنا بتجارها دي بفلوس الناس دي مش فلوسي زي واحد عمل شركه مساهمه واخد من ده 10000 وده من ده 10000 وده من ده 10000 هي مش فلوسه دي فلوس الناس بيتاجر بيها وكل واحد له ارباحه فكذلك انا لما بفتح دكان والبضاعه عندي بالتقسيط او البضاعه اجل ما هي مش ملكي بدليل ان انا لو قفلت الدكان صاحب المال هيجي يقول لي انا عايز فلوسي بعت ما بعتش انا ماليش دعوه فهي مش ملكي فالانسان قبل ما يطلع زكاه الدكاكين او دي هتيجي ان شاء الله في عروض التجارة. قبل ما يطلع أي زكاة دك دكان أي حاجة لازم الأول يوم جاء حسب البضاعة لليه والمال اللي عليه سواء بقى بسبب التجارة أو بسبب غيرها والباقي إن كان بلغ النصاب الصبح يطلع 2.5% ليه إن شاء الله هتيجي في أبواب زكاة التجارة إحنا بقى نكمل زكاة الدهب والفضة إن شاء الله نخلصها بسرعة جدا حكم الزكاة فيها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 كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد وإجمع أهل العلم على أن في مئتي درهم خمسة ضراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمته مئتي درهم تجب الزكاة فيه دباء النصاب حتيكي بدل من أقولها مرتين مقدار الزكاه الواجب في الذهب والفضة ربع العشر أي في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار ربع العشر يعني اثنين ربع العشرة يعني خمسة اثنين ونصف خلاص؟ ده يسمعه ربع العشر وما زاد فبحسابه قل أو كثر وفي كل متين درهم من الفضة خمسة دراهم وما زاد فبحسابه لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة وفي الرقة اللي هي الفضة كل مئتي درهم ربع العشر ولحديث ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيه فيها نصف مثقال ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال شروطه المثقال اللي هو الدينار حنقل هذا الوقت أول شرط من شروطه بلوغ النصاب وهو عشرون مثقالا من الذهب لحديث عليه وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون مثقال أو عشرون دينار فإن كان لك عشرون دينار وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال ويساوي بالجرامات 85 جرام عيار 24 يعني هو مش كتب العيار بس عيار 24 طيب نحسب بقى جات إزاي هو قال النبي عليه وسلم في ان كان لك 20 دينارا فتؤدي نصف مثقال الدينار في عهد النبي عليه وسلم كان يسمى دينار والدينار ده الدينار ده كان قطعه نقود تسمى دينار ذهب وزن الدينار ده لما بتيجي توزنه كده 4 جرام يعني لو خدت الدينار ده حاطته على الميزان هيديك 4 جرام خلاص يبقى الدنار دهب طيب الدنار ده كان هي دي الجنيه اللي كانوا بيتعاملوا به في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدنار بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم تغير وزنه ماشي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدنار بيسوي عشر دراهم الدراهم فضة يعني مثلا الدنار ده أنا عايزة اشتري باكلبان هعمل ايه باكلبان مثلاً بدرهم يعني بعشر دينار حديل الرجل الدينار وقل له يتبقى لي عندك العشرة يبقى شري بيه الليبان بعد جدا فلازم يفكروا في فكة صح؟ عشان يعرفوا يتدول المال ففكروا في الفكة عملوا دراهم يبقى الدينار بيتفك بعشر دراهم فالدراهم دي بقى اللي هو باكلبان كيس لب الحاجات اللي هي ايه اللي بتتبع بنص جنيه وبجنيه والحاجات دي ده دي الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار بيساوي عشر دراهم بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم تغير الدنار ده بقى بيساوي, مث... بيساوي حاجة تانية بقى الدنار بيساوي 12 درهم وأكثر من ذلك بس في عهد عمر كانت 12 درهم فالصحابة قالوا خلاص احنا نسمي الدنار اللي في عهد الرسول مثقال عشان ما نستريح يبقى نقول العشرين مثقال مش دنار يبقى المثقال ده هو الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيساوي 4 وربع جرام ذهب في دينار كويتي الدره الكويتي ده ما ما, ما, ما لازم انا اميز الدينار فاميزه دينار النبي صلى الله عليه وسلم بالمثقال طيب وسلم قال 20 مثقال 4 جرام بس عيار 24 لأن الدهب الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان دهب إجارة الأرض الزراعية نقضي إن شاء الله هنجلها وقولها إن شاء الله <تصفيق> يبقى 20 فاربعة وربع ب85 جرام عيار 24 طيب عيار 21 بكام هتديره في حسبها هتحسبها إزاي 24 في 85 على 21 إزاي؟ مقص لـ 24 جرام 24 عيار 24 يسوي 85 طب عيار 21 يسوي كام؟ تضرب 24 في 85 على 21 حيطلع لك 97 طيب عيار 18 بكام؟ نفس الكلام 24 في 85 على 18 يطلع لك 113 طيب عيار 14 مش فيه دهب عيار 14 ولا ليه فيه وفيه دهب عيار 12 انت بتحسيبهم بقى بهذه الطريقة عيار 14 يبقى 24 على 14 في 85 هيطلع لك 24 في 85 على 14 لا لا حسيبها كده طب احسب 24 على 21 في 85 هتطلع لك 97 اصلنا اقول لك ليه عيار 24 أكثر من عيار 21 صح؟ لأن الذهب فيه أكثر فلازم يبقى فوق مش في المقام في البسط لأنه أعلى لو أنت عملت 21 على 24 في 85 هتطلعك حاجة وستين فمش معقول عيار 21 أرخص من عيار 24 صح كده؟ فأنت الـ 24 دي عشان هي الذهب النقي بيبقى في البسط مش في المقام عشان يديني رقم أعلى طيب نصاب الفضة 200 درهم من الفضة. الدرهم لما أسوء طلع 2 جرام و 975 من ألف. يعني حوالي 3 جرام. طيب اضرب 200 2 975 يعني بقى إلا 3 جرام كام 25 من ألف. حاجة بسيطة يعني. طيب اضرب بقى 200 في 2 جرام 975. هيطلع لك 595، هي دي بقى اللي أنا بقول 595 جرام فضة عيار 99.9 من 10، أو أعلى عيار يعني، هو أنا شفته النهاردة لقيته 6 جنيه و 14 إرش، 6 جنيه و 15 إرش، بزيادة يعني، 200 جرام في 2 درهم في 2 جرام 975، هيديك 595 جرام هو ده، النصاب الفضة النصاب المال اللي معايا بقى لما تيجي تحسب النصاب 200 في 2 علامة 9 7 5 اضربهم هتلاقيهم 595 ده نصاب الفضة نصاب المال بقى لان ده ارخص من الذهب فاحنا بنقول بقى هم حسبوها لما الجرام الدينار بيسوي عشر دراهم جم حسبوا بقى الدرهم بيسوي كم درهم الفضة بيساوي كه. لما اتحسبت اتوزنوها جابوا الدرهم كده وزنوه طلع اتنين جرام تسعمائة خمسة وسبعين. ده وزن الدرهم. درهم النبوي. فلما تضربهم امتين يديك خمسمائة خمسة جرام. ده فضة. ده بقى تشوف ساعة النصاب. انت عايز تعرف انت ملك بلغ نصاب ولا لا. تسأل الفضة النهاردة بكه. ب6 جنيه و14 ارش ان لسه شايف عنيك 6 جنيه و14 ارش عيار 99 99 ف 6 جنيه و14 ارش لما تضربه في 595 حاديك 3659 تسعة وشوية او 60 3660 ده النصاب وهكذا بقى انت لما تحب تعرف النصاب تضرب 595 في آه في آه آه وزن الفضة طيب نخلص الجزئيات عشان نمشي ونصاب الفضة 200 درهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة 5 أواق صدقة والأوقية 40 درهم فخمس أواقي تساوي 200 درهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها 90 وقد... ومئة يعني واحد عنده 190 درهم عنده 500 جرام ما فيوش ذكاة قد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواقي ونصاب الذهب 20 مثقالا وقول قولي هذا واستغفر الله إليكم. الحمد لله رب العالمين.